غابوا وهم في الاخرههم الخسرون وان كنتم لتقولن قلن 111. إذ قال روسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر 111. لعلكم تصطلون <تصفيق> 112. 116. <تصفيق> إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد صوت <سوء> خروج <تصفيق> بيضا 119. وجحدوا بها واستعيق نكهى أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عظيم لَا أَقُوْلُ إِنَّنِي أَعْلَمُ الدَّوْدَ رَسُوْلَ có lẽ anh yêu na vuêm Nam mongụcôi đi وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أثور Con deu por o مِن كلُِ شيءَي وَلَش النغم وَجَدتُهقَم يس يذُونَ لِش الشَّسِ مِين 117. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ketta viaza va Oh! Mm -hmm. 124. <تصفيق> لا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل لها أذي الله Mm-hmm. فلأنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا نأتين أَلَنُخْرِجَ جَنَّهُمْ <laughs> ۖۖ In <تصفيق> ۖۖۖ <تصفيق> ۖۖۖۖ <تصفيق> <تصفيق> تَ قاسَمُ بِلهِلَ نُذَيتًاَّهُ وَأَههُ صَُّ لَنَقُولًاَّ لِوَل مَا شَهِيد do 119. والأرض الغيب إلا الله 110. وما يشعرون أين يبعثون 111. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك I don't Whoa! Thumbs up. قَالَ <سؤ Commons> عَلَى الله إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِين إِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ وقع القول के hey.